حكيم <تصفيق> هو الذي dimłajułaili bugu ki te i 119. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل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 bi samasalu alqa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 Allahu alim bil ولكنكم من اهل بما كنتم تعملون يا فَذَكِّرُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا فَنِعْمَ يشيء <تشروا> في الارض يعبثوا من فضل الله يذكم الله كثيرا Surah al تجار والله خير رزق